قالوا حزنت فماذاك دهاك تقهروا قلت المصيبة فوق ما تتصوروا مات الحبيب الهاشمي بدوحة كاد الفؤاد لفقده يتفطر مات الحبيب الهاشمي بدوحة كاد الفؤاد لفقده يتفطر صام الخميس لربه متشوقا ودع الشباب لصومه كي يؤجروا صام الخميس لربه متشوقا ودع الشباب لصومه كي يؤجروا وقع المصاغ لهم وهم في صومهم ما توصياما في الجنان سيفطر وقع المصاب لهم وهم في صومهم ماتوا صياما في الجنان سيفطروا لله در شبابنا في موتهم قد سابقونا للجنان وشمروا لله دروا شبابنا في موتهم قد سابقونا للجنان وشمروا لخلوفهم عند الملك وصومهم أزكى من المسك العطير وأطهروا لخلوفهم عند أزكى من المسك العطير وأطهروا يا خالدا ماذا تقول بميتة الوجه فيها باسم ومنور يا خالدا ماذا تقول بميتة الوجه فيها باسم ومنور والعبد فيها صائم لمليكه ودماؤه بسبيله تتناثر والعبد فيها صائم لمليكه ودماؤه بسبيله تتنافر صبرا جميلا آل هاشم إنكم نسل النبي الهاشمي الأطهر صبرا جميلا آل هاشم إنكم نسل النبي الهاشمي فلقاؤنا عند النبي وصحبه في جنة الفردوس عند القادر فلقاؤنا عند النبي وصحبه في جنة الفردوس عند القادر